مذ عرفت الله ربي حلو وحلو كنوا حياتي مذ عرفت الله ربي اشرق النور بقلبي ما لقلب الشروح حياتي ملأضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش الا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلو حلو حلو, حلو حياتي مذ عرفت أشرق النور بقلبي ما لألبش روح حياتي من أضاء الله دربي يا نسعدي وهنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء قد قضيت العمر خوضا في الخطايا والبعادي تائها عن كل خير نائما في كل وادي لقيت طيف خفي في الكرانج فؤادي عد الي يا حبيبي كف عن هذا التمادي وانجلى عني ظلامي ذهب عن قلبي الجليل مذ عرفت الله ربي حلو حلو, حلو حلو حياتي مذ عرفت الله ربي اشرق النور بقلبي وانا البشر حياتي مذ اضاء الله يا نسعدي ونائي يا نفوزي وعلائي لا يطيب العيش الا في رضا رب السماء مذ الله ربي حلو حلوه حلوه حياتي عندما حان مثابي جمع الايمان شملي صرت أستشعر أنسا كلما قمت أصلي وبذكري للنبي مصطفى طه الأجل بالري والدي ثم إحساني لأهلي وميعوني لفقير النبي هكذا أضحى زماني باسما حلوة تجلي مذ عرفت الله ربي حلو حلو حلو, حلو حياتي مذ عرفت الله ربي أشرق النور Shout out to